مَن أَهَا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبَضَتْ بِدَنَا هُمْ تَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أئذا كنا عظاما تَنْ أَئِنَّ لََ بَعثُونَ خَلْقًَا جَددَا أَلَ يَرو أنن وَامَ الذي خَلَقَت مَاواتِ وَأَبَّ قابِهُم على أَ يَقْلُ قَامِث لَهُم وَجَعللَ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفكتم خشية الإنفاق وكان الإنفاق انقطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون فقال لهم فرعون ان لا اظنك يا موسى مَسْحُورًا قَالَ لَقَد عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مسبورا. فأراد أن يستفذهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعد من بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لسيفا